هذا ديننا دين ال... السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى المجتبة صلى الله عليه وسلم أيها الأخوة الأحباب لقاء جديد فضلت شيخ حازم في برنامج هذا ديننا كلنا فكرين وذكر الصديق الحياة رضي الله عنه وارضاه لما أسلم كان بيتحرك بإيجابية لنصرة دين الله جل وعلا وكان ينفق ماله في عتق الرقاب في يوم من الأيام راه على سيد من سيدة قريش علشان يعتق بلالة بن رباح حصلت مساومة الحية تدفع كام ألف لا ألفين لا خمسمية أمهم بعدما وفق الله جل وعلا أبا بكر الصديق ليعتق بلالة بن رباح الرجل حلوة كان بيملك بلال قال له الحية أنا يعني لو كنت دفعتني في نكلة كنت اديتهولك طبعا هو بكر لو, لو بما قيس الدنيا بتاعتنا تقول له يا ابن الاي انت خدعتني هو ما يسويش كده افدا انما اعز بلالة بن رباح ورد ردي غريب جدا قال له انت يعني لو لم تطلب الا مئة اوقية من ذهب لا اعطيتها لك هذا الامر حقيقية دل على ان قيمة المسلم عند المسلم يجب ان تكون عالية ولذلك يعني ممكن هننائش ده مع فضل الشيخ حازم لأن بقينا ننظر إلى هذا الأمر كده يعني انا لا أعز أخي المسلم في عمل ولا في بيع ولا في شراء ولا في تجارة ولا في جوار ولا في أي حاجة السلام عليكم يا شيخ حازم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خير الجزاء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا الرسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما القصة التي تفضلت بها فإن أبا بكر أراد أن يغلي نعم يغلي أخوه في الله يخليه يخليه غالي قال له أنت لو طلبت فيه عشر أضعاف اللي دفعته ده كنت أنا دفعته وأما منهج الإسلام فإن منهج الإسلام غير مناهج الأرض في مناهج بترخص الناس أو البشر يسمع الكلام ويخبط على دماغه ويمشي على السطر ويسمع الكلام وهناك مناهج تغلي قيمة الفرد خليه إنسان غالي وكبير الإسلام دين يجعل أو يعامل البشر على أنهم غليين جدا المسلمين على أنهم غليين جدا أصحاب قيمة عالية لدرجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع التي كانت قبل وفاته بثلاثة أشهر فقط يقول للمسلمين إن حرمة المسلم الواحد تساوي حرمة مكة في يوم حرمة عرفات في يوم في شهر حرمة ذي الحجة حرمات مجمعة دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم والعرض كما نقول هو كل ما يذم أو يمدح لا. كل ما يذم أو يمدح فمعنى كذا أن مجرد قيمة المسلم وانه محبب الناس ولا مبغض اليهم اعلى قيمة من قيمة الكعبة في الشهر الحرام في المسجد الحرام في اليوم الحرام وما اذ ذاك وهو ما قاله عبد الله بن عمر في الكلمه المشهوره ما اعظمك وما اعظم حرمتك وان حرمه المسلم اعظم حرمتك اعظم عند الله من حرمتك ف فالمسلم عند عند المنهج أو في المنهج الإسلامي إنسان عالي القيمه ولذلك الله سبحانه وتعالى بشرعه دافع المسلم لو أنت تريد أن تتكلم عنه بخفه بخفك اه فلان كده بس مجرد شايف بساطة تناول قدر المسلم فان الله يقول لا يسخر, قوم لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منه ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عائشة لما اشارت بيدها اشارة بسيطة عن واحدة قالت له مين فلانة يعني ده سيارة فقال لها لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر مية البحر تنجس البحر لدنسته لمزجته نعم من الدنس انا اريد ان اقول لان الناس ربما تتصور ان مزجته من المزيج ولكن ليس فيها دنس او نجاسة او ما الى ذلك فان هذه الكلمة كلمة سخرية منها معناها حقيقة لأنها قصيرة فعلا قصيرة ولكنها يؤذيها هذا فالإسلام حرم السخرية حرم حتى الطريقة المسلم في الحديث لا تكون طريقة فيها استهانة مثلا ليس المسلم بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء ولا يهمز ولا يغمز ويل لكل همزة أنه يقول لك شفت صحبك الحركة دي بس كده دي حرام شرعا حرام شرعا حركة نني العين بطرف العين كده شايف فلان حرام لأن بل النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الشخص الذي كان النبي قد اهضر دمه واحد قتل المسلمين وبهدل الدنيا وقتل فيه فقال له يعني واهضر دمه فالرجل قفز فجأة امام النبي عليه الصلاة والسلام يسترضيه والرسول يعرض بوجهه عنه يمنة ويسرى فلما الرسول عليه الصلاة والسلام عاتب للصحابة يعني ألم أقل لكم انه موضر دم قالوا طب كنت تدينا بس إشارة يعني غمزة, غمزة يعني كنت تغمز بس بعين نفهم يعني يعني فقال ما كان لنبي أن يكون له خائنة أعين خائنة يبقى إذن ويل لكل همزة لمزة مفيش الغماز اللماز مفيش الطعان اللعان مفيش السخرية مفيش وإنما توقير المسلمين وإجلالهم كذلك أتذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام أو حتى في الواقعة التي أمر عمر بن الخطاب كل مسلم أن يقبل رأس صحابي لأنه هو هذا الصحابي كان أسيرا فالملك الاسر له ظل يفاوضه لحد ما في الاخر قال له طيب يعني تقبل رأسي واعفو عنك قال له لا اقبل رأسك وتعفو عني وعن كل الاسرة قال له خلاص واتفقوا على ذلك فاعفى ففرج الله عن اسر المسلمين بهذا فعمر بن الخطاب حتى لا يشعر الرجل بحرج جعل كل عين وكل رأس يمكن ان تحرجه تأتي اليه وتقبل رأسه وطارق ابن الزياد نفس الحكاية نعم. لما, لما طعنوا في امرة طارق ابن الزياد طعنوا يعني قالوا لا دواد صغير يا جماعة مش معقول هايبقى امير الجيش يحارب القوى العظمى في العالم الرومان مش معقول بقى ده, ده يعني شوفوا حد غيره ده القضية فضيعة جدا وقبل كده كان الجيش فيه ابو بكر وفيه عمر انما يعني ما يعني فا فلما ذهب اسامه نعم عبد الكلام طريق بن زياد قلت زيد نعم. اسامه ابن ذهب اسامه بن زيد الى المعركه ويعني اجر الله على يديه فضلا عظيما للمسلمين وعاد ابو بكر الصديق عزم على المسلمين أن يق ما من مسلم الا ويقبل يد طارق بن, أسامة م... بن زيد اسامه بن زيد وان يقبل يدا اسامه بن زيد نعم فلولا أن أسامة بن زيد عزم عليه وقال أعزمه لأنه تكثف أحرج لا. قال له لا أعزمه عليك بالله لا تفعل يعني لا. يا أفضل وحيف وتيجي الأمة كلها تقبل يدي ده مثلا مش معقول يعني فقال إذن أنا أنوب عنهم وقبل يده أنا لكن كانوا يطلب من المسلمين ان يقبلوا يد اسامه و عمر يطلب من المسلمين ان يقبلوا راس هذا الصحابي واللي هو السهمي وهكذا هذا هو نعم يعني يعني هذا اعلاء لشان المسلم فالمسلمون ليسوا شيئا بسيطا بل بالعكس والله يا شيخ اتذكر واقعة وانا بحب اوجع الناس اوي بحكاية انه يشوفوا الطفل والبصوصاء كان شكلهم ايه عشان يعرفوا انه خسرت الرجالة النهاردة مم. لما يأتي واحد هو ابو سفيانة ابن حرب ابن حرب نعم يجي ويلاقي يقول يا جماعة حد يجير هو خايف من فتح مكة الرسول رايح يفتح مكة هيقتلع قريش ويفتح مكة فقعد يروح يتحايل على الناس فلما لم يجد احدا ذهب لطفل صغير قال يا بني قل اني قد اجرت بين الناس طفل سنه اربع سنين في كده في الدنيا فاذا بام الطفل تروح خطف الولد وتقول قبل, قبل ان ينطق ايه ده طب ما ينطق من يوم لسنة طفل سنه اربع سنين لو قال اجرت بين الناس هتاخده بكلامه ولكن المجتمع المسلم يعرف قدر حتى الطفل الصغير ولذلك جاء حديث النبي عليه الصلاه والسلام ان المسلمين يسعى بذمتهم ادناهم وهم يدن على من سوهم ادناهم اقل واحد منهم يسعى بذمته نعم. انسان محترم ما دام تحترم قر... اجارته يعني. تحترم يحترم جواره وتحترم نعم. اجارته وقد احترم جواره كما قلنا امهاني أم هانئ لما أجارت وحتى أخوها علي ابن أبي طالب قال لها لا أنا لن أحترم جوارك إنك حميت فلان فلاني الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا احنا نحمي من أجرته يا أم هانئ إنا قد أجرنا من أجرته يا أم هانئ فالمجتمع المسلم يعرف أن المسلمين عنده أصحاب رفعة وأصحاب مكانة وليس من رعاع الناس وإذا دخلت بلدا فوجدت طابورا يسوى فيه الواقفون في الطابور بعصايا وقف يا جدع انت واضرب فاعلم أنه مجتمع في طريقه إلى الانهزام والانسحاق مش اسرائيل هتنتصر على مين ومين. لا دول هزموا أنفسهم بسحق كراماتهم نعم. فأصبحوا أهلا لأن يهزموا طيب إعلاء شأن المسلم في البلاد المسلمة نحن لما بننظر للمنهج ده دولة زي أمريكا عظمت مواطنها بضرجة غريبة جدا درجة ان هو يصل ويجوله في كل مكان لا يستطيع احد ان يتكلم معه مثلا اليس اولى بنا ان احنا إن إن نحقق هذا المنهج مرة اخرى في اعلاء شأن المسلم وقيمته لدرجة انه مثلا لما امريكا ضربت افغانستان انا متذكر وجدت قنبلة سقطت من, من طيارة وموتت كم واحد قوموا المسلم مش عارب بمتين دولار يعني اعتبروا ان قيمة المسلم في الميزان يمكن اقل من عجل عندنا الان انا هسمع ايابة حضرتك بعد هذا الفاصل تبقوا معنا هذا دين سلام السلام عليكم ورحمة الله كنا قد توقفنا قبل الفاصل مع فضلة شيخ حازم عن قيمة الامريكي غير المسلم وقيمة المسلم في البلاد المسلمة وده الحقيقة يستوقفني ان القرآن نفسه لما تكلم ربنا جل وعلا في صورة نساء وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ تعظيم شأن للمسلم وحرم الدم وتحطت ضوابط كثيرة من دية ومن صيام شهرين متتابعين إنما الواقع اللي بنقول الوقتي أن المسلم أصبح رخيص جدا في طبور عيش رخيص جدا في مسكن يعني ممكن يموت تحته رخيص جدا في أنه ينام تحت كبري ولا يلتفت إليه الناس نعم نحن فعلنا هذا بأنفسنا إننا عندما نجد مثلا واحدا من أكبر اثرياء الأمة الإسلامية يتبرع لمستشفى للقطة والكلاب في إنجلترا بثروة طائلة أو واحد يورث قطة مبلغ بالملايين لدرجة أن تنشأ لها قصور لتعيش فيها هذه القطة وهذه واقعة مشهورة يعني واقعة محددة مشهورة فإننا قد قدمنا ولذلك إذا قطة في انجلترا دهمتها سيارة فماتت صاحبة القطة تأخذ تعويضا عن وفاة قطتها أكثر من تعويض عن وفاة رجل مسلم في بلد مسلم هو الفكرة أن الإنسان إذا فقد كرامته رخص ولذلك أنا أذكر مثلا في حد السرقة انه واحد شاعر من الشعراء الـ الـ الذين يريدون السخ... نعم. السخرية من الاسلام فيعني كان يقول يدهم بقم سمئين يخن... عسجد وديت فما بلوها قطعت في ربع ديناري تناقض ما لنا الا السكوت عليه وان نعوذ بمولانا من النار شاهد ازاي يعني بيقول يدهم ايد ب... لو اتقطعت بت... بادية اليد خمسمائة وقيت الذهب عسجد تمنها نعم ويدن بخمسمائين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار لو سرقت ربع دينار تقطع تسرق ربع دينار تقطع, تقطع, ربع دينار. تقطع ايد بخمسمائة وقت ذهب نعم وتقولني مش فاضل غير انك بس تستجيب لربنا وتقول يا رب دخلني الجنة لكن ما تنطقش وما تتكلمش فكان البصيرة تقول نحن لا نغلي المسلم عشان هو كده من, من اجل سواد عينه وانما نحن نغليه لطاعته فرد عليه الشاعر البصير تحفظ اسمه شفعي الحقيقة رد ليه قال لما كانت امينة كانت ثمينة فلما خانت هانت آه نعم قال يعني هو بيقول له ويدهم بخمسمائين عسجاد وديت ما بالوها في ربع ديناري قال عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة, حكمة, حكمة البارك لما كانت إيد عزيزة وأمينة تبقى بخمسمائة وئة ذهب إنما لما تمد ديها وتسرق تبقى ما تسويش ربع دينار لا. فنحن لا نعرف غلاء المؤمن ولا قيمته لأنه ابن فلان أو من عيلة فلان أو دخله كذا وإنما لأنه الرجل صاح المحترم المستقيم ولذلك انحلال حق الإنسان في الحياة ذوبان ضيع حقه في الحياة بيجي بإيه ثلاث حاجات بس لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث إما أنه يقتل فيقتل وإما أن يكون وقع في الزنا وقد سبق له الزواج ومحصن وإما أن يتمل يك... و... ارتداء الرد, الرد عن الإسلام غير كده هذا الدم محترم محترم الإصبع في الإسلام الصباع غالي الدية كلمة الدية دي ده شيء اعلى لما تيجي تشوف حضراتك بتكلمني عن المواطن الانجليزي ولا الامريكي ولا الفرنساوي الدية التي فرضها الاسلام عن المسلم او عن اجزاء جسده او عن حتى آآ آآ بعض مثلا كالحمل لوحدة حامل اعلى من اعلى تعويض موجود حاليا في العالم نعم. هذا لان الاسلام يعرف قيمة البشر نعم. انما علشان تقولي بقى انه ملك الروم بيسلسل كل سبعين عسكري في الجيش في سلسلة عشان ما يهربوش وكان كده في غزوة نعم. من الغزوات كان يجيب العساكر حتى لا يفروا من مدى المعركة يربطهم في سلسلة علشان لو ما حاب يحب يفكر حد يفكر يهرب. يهرب او يفر يقوم يلاقي نفسه ما يقدرش لان الجيش كله فماذا كانت نتيجة انفر الجيش كله ومن فكر في الثبات لم يستطع الثبات لان السلاسل كانت بتشدهم هذه القوة العظمى في العالم وخور الجندي الامريكي اليوم الجندي الامريكي المصيبة التي يتكلم عنها علماء الاجتماع في امريكا ان امريكا عندها ذرة وكيميا واسلحة كيمائية وعندهم تقدم الا ان البشر الذي يحمل هذا يضعف شيئا فشيئا ويصاب بالذعر ولذلك لا يستطيع ان يصمد على السلاح <تصفيق> فاذا اخي الكريم نحن إذا نشوف إحنا ما شاء الله بدأنا من إيه وانتهينا إلى إيه نعم. نحن بدأنا من دين يقول لك يحرم الغمز واللمز والهمز والسخرية والطعن واللعن و... ويحرم السباب أنت يعني مجرد أن توقع شتيمة بمسلم ولا أجلنا... يقول المسلم في فسحة المدينة ما لم يصبح دمى الحراما يعني غالي جدا المسلم أوي وقيمته علي أوي لا لدرجة أن... أن... أن... أن شتم المسلم فسوق نعم يعني سباب المسلم فسوق, فسوق سباب المسلم فسوق وقتاله كفر سباب المسلم فسوق وقتاله كفر الله أكبر الله عز وحده ده المسألة جامده أول للدرجات طبعا ده بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم طب ده يحقر أخاه ده بقلبي بس كده ايه ده ده واحد خفيف رخيص يعني تقول لي بحق كفاية عليك شر اوي ان انت قلبك حدثك بانه هين وانه رخيص بحسب من الشر ان يحقر اخاه المسلم ويعاتب سيد خلق الله في عبد الله بن امم مكتوم الاعمى والله يقول ان جاءه الاعمى فتلاقي سيدنا رسول الله كان ينظر الى هؤلاء الصحابة على انهم قمم كبيرة لانه ما عرفش يقدم واحد على, واحد على الأعمى نعم فشعر بأن الله يعاتبه في هذه الأشخاص أنهم كبار الإسلام خلق أصيل أن تتعلم إكبار المسلمين ووقعت أبو بكر الصديق وإجلال حاجة. المسلمين لما كان واخد أبو سفيان وداخل به على النبي يعني حاجة تشعر الإنسان مع أن تلاتة في عرف أبو سفيان قبل أن يسلم ما يسويش بلال الحبشي سلمان فارسي صهاي برومي بر الجزيرة مش عرب وعن رغم النبي, يعني النبي قال له لعلك اغضبتهم فشوف سبحان الله قدر المسلم ازاي عالي رغم ان كان يعني يسعون الى اسلام ابو بكره ويعني جماعة اهدوا الرجل حنكسب واحد فصف المسلمين ده, لو ده دول عملوا كارثة اولى التلاثة دول كانوا عبيد بيدفعوا يتشاروا بالفلوس قبل الاسلام يعني كانوا بسلعة خد خمسة جنيه ده وديني الوده يا عجبني خد ده كذا كده. كده بالشكل بهذا التحقير. اللي عملوه ده كارثة ليه كارثة ابو بكر رضي الله عنه جايب قائد القائد العام للقوات المسلحة المعاجية قائد جيش المشركين جاي يسلم فابو بكر جايب قائد جيش المشركين ليسلم قاعدين التلاتة اللي كانوا ما يساووش حاجة دول قبل الاسلام فقالوا يا سلام يا اخي والله الرجل ده لسه عايش تصور السيوف لسه مش يبعدش برضه من بعض الرئاب في رئاب كده لسه ما, ما تحصدتش كلمة فظيعة لما يسمعها هو على الاقل نفسه تصعب ليه اتغاز يقول طب مش لاعب مش مسلم مش رايح سأعود وسأرتد ويخسر المسلمون فلما ابو بكر وجهه يحمره ويتدهيق له حق لمصلحة كبيرة لإسلام فلما يروح للرسول عليه الصلاة والسلام يقول له كده يقول له رسول الله فلان. يوم الرسول عليه الصلاة يترك هذه القضية وينظر إلى عرض المسلم اللي هو يقول له يا رسول يا, يا أبا بكر فلعلك أغضبتهم يعني بالبلد أو أو أو إوعى تكون زعلتهم إوعى تكون قلت لهم له تلتك تاتك فإذا بأبي بكر وقد بوغت وفوجئ قال لا والله يا رسول الله والله ما أغضفته الله قال إنك لو كنت أغضفتهم لكنت أغضفت آذيت الله ورسوله انا بعد كده أقدر أقول لواحد إذا كان أحقر كان شائر, المسلم. شائر المسلم إذا كان الشحات في الشارع ممنوع أن أنا أقول له كلمة وحشة وأما السائلة فلا تنهر مقدرش أقول له يا ابني أنت أمشي من هنا لا لا لا ده دين ربنا سبحانه وتعالى لم يبقي, لم يبقي لانسان عذرا في ان يرخص مسلما مهما كان شأنه بل ان بل ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول رب اشعث اغبر ذي طمرين لا يؤبه له يعني لا يهتم به لا, لا يوزن لا يقدر محدش ياخد باله منه لو اقسم على الله لابره يعني يمكن واحد انت شايفه بسيط وشايفه ولذلك الواحد يخاف والله من هؤلاء يخاف من هؤلاء البسطاء البسطاء يخافوا منهم يقول رب اشعة اغبر ذي طمرين لبس هلاهيل لا يؤبه له ولا يهتم به احد ولا ينظر له احد لو اقسم على الله لابر الله قسمه مين بعد كده يقدر يحقر مسلم مين بعد كده يقدر يفتأت عليه فما بالك ما بالك وانظر يا أخي الكريم انظر إلى حادثة الإسراء والمعراج شوف فيها العجب الرسول عليه الصلاة والسلام انظر كم رأى من المعذبين أصناف اللي هينزل بهم العذاب إنما في صنفين اتنين فقط ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يحمي مشاعر الرسول عليه السلام والسلام أنه يشوفه ما وره الهمش لم يره هذين الصنفين, الصنفين فقال صنفاني من أهل النار لم أرهما صنفين اتنين بس ربنا وراني عذاب المرتدين والزناة والشارب الخمر وتلك الصلاة يعني. وأكل الربع شفت كل ده إنما في صنفين من شدة إذاء المشاعر الله تعالى لم يطلعني على عذابهم ولا عليهم ولا عيني وقعت عليهم ولا شفتهم منهم, منهم صنف إنه ناس شغلتهم بقى بيدهم صياط كربيك كأذناب البقر يضرب يضربون بها المسلمين الله. تضرب مسلم تضرب مسلم دا مسلم شأنه عند الله كبير تضربه وتظن أن يكرمك الله في ولد في ابنك ولا في زوجه ولذلك تهتك أعراض هؤلاء ترى نساءهم وقد فضح يعني يندر يعني سبحان الله فالله عزيز ومن نازع الله سبحانه وتعالى في هذا والنبي عليه الصلاة والسلام يقول عن العبد يعني كنت أن الله عز وجل يقول آآ آآ عن, عن حرمة المسلم من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب وهو أولياء الله دون مش لفسين عمة خضرة وعبايدة أولياء الله قد يكون انسان كان الناس كان الناس في الشارع صادق في استغفاري وفي تسبيحي ومن البسطاء اللي بيضربوا على مزلقان بالالم انما ما دام بهذه الصوره فمن اذا لي ولي مش مش خلاه قانون فقد اذنتوه بالحرب نزل الله فضيله الشيخ <تصفيق> حازم مخير ايها اخوتي الاحباب عمر بن الخطاب اعز مسلما لما ضربه ملك من الغساسين جبل بن الأيهم قال له القصاص لأنه يعز المسلم النبي صلى الله عليه وسلم في ظاهر لما قال من يشتري هذا وهو يمازحه قال ستجدوني رخيصا يا رسول الله قال ولكنك عند الله غالي المسلم غالي عبد الله بن مسعود يعني جلبابه يطير كده والصحابة يضحكوا على دقة ساقه فيؤكد النبي صلى الله عليه وسلم غلو المسلم يقول أتضحكون من دقة ساق بن مسعود؟ والله انه ما في الميزان عند الله يوم القيامه اثقل من جبل أحد هذا ديننا يعامل المسلم هكذا على وعد بلقاء جديد سلام الله عليكم ورحمه وبركاته هذا ديننا دين السلام